بسم الله الرحمن الرحيد يسعد إسوانكم بموقع أهل سنة بسم الله أن يقدموا لكم هذا المال نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرورها ونفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه له فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنها الا وانتم مسلمون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 وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة, ضلالة وكل ضلالة في النهر أعادنا الله وإياكم من, من النار ومن, ومن عذاب النهر ثم, ثم أما بعد استكمالا بقى لما بدأناه من نحط نحط سلسلة مكرم الأحلاق لما لها من أهمية عظمى في حياة الناس فحسن الخلق جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه أنه قال إنما بعدت لأتمم مكارما أخلاق وقال في الحديث الذي روه مسلم في الصحيح البرض حسن الخلق يعني ايمان. حسن الخلق. اي ان حسن الخلق. هو العلامة التي تثبت بصدق الايمان. ولما كانت مكارم الاخلاق له هذه الزهامية عغمة بالنسبة للمسلمين في وسط العالم كله. فقد بدأنا في بيان ما هي مكارم الاخلاق وانواعها فتكلمنا عن نوعين من مكارم الاخلاق الاول منهما عن خلق ارطواضع وضده الكبر ثم الثاني كلمنا عن الوفاء بالعحل وضده الغجر واما اليوم ده يوم ده يوم ده فمع الخلق, الخلق الثالث الثالث الثالث من مكارم, مكارم الاخلاق وهو خلق الوقار, الوقار والسكينه والهيبة, والهيبه الوقار وضده السفاه فالسفيه لا وقار له اما الوقار فقد, الوقار فقد جاء في الشريعه دي ما يثبته انه سمت حسن, حسن يكسو, يكسو المؤمن, المؤمن, المؤمن, المؤمن, المؤمن, المؤمن الذي عمل بالشريعة وانقاد بشرع الله عز وجل اخوة الكراه الوقار والسكينة اولا أم أم أم عبوديا لله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى امتدح الذين لهم سمت الوقاء فقال سبحانه والذين يمشون على الارض هونا وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا قال ابن عباس يعني بسمت حسن ووقار هؤلاء امتدحهم الله سبحانه وتعالى بالعبودية له سبحانه وعباد الرحمن فالوقار والسمت الحسن من العبودية لله سبحانه وتعالى امتدحها ربنا سبحانه سبحانه ثانيا فإن الوقار هو من سمت النبي صلى الله عليه وسلم وسمت الصالحين وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالوقار والهيبة كما جاء في حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعوث عوث عوث, عوث, عوث رضي الله عنه, عنه لما وعظ النبي صلى الله عليه وسلم المسلمات المؤمنات وأمرهن بالصدق وقال تصدقن ولو من حليكن ولو من حليكن فجاءت امرأة عبد الله بن مسعود وهي زينب إلى باب النبي صلى الله عليه وسلم لكي تتصدق وتسأل فوجدت امرأة على باب النبي صلى الله عليه وسلم ايضا جاءت لنفسي ما جاءت به قالت زينب وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي الوقار اوتي الوقار والهيبة فهابته ان تسأل فلما طرقت الباب خرج ملاد فارسلته الى النبي صلى الله عليه وسلم تسالف انه اذا ارادت ان فتخبق على زوجها الفقير فهل هذا من الشريعة ام لا ذهب بذلك يسال النبي صلى الله عليه وسلم فقال اي الزيانب من هي? قال زينة. قال اي زيادة? قال امرأة عبدالله. يعني ابن مسعوب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له اخبرها بان لها اجرين. يعني من تصدقت على زوجها الفقير. قال اخبرها بان لها اجرين. اجر الصدقة واجر القرابة. واجر القرب فهذا ثبت في الصحيح الصحيح. الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي من الوقار والهيبة وقد كانوا يهابونه ويوقرونه وقد امروا بهابه لان الوقار من تمت الصالحين والانبياء قبل الصالحين نعم ثالثا فان الوقار قد امر به النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة فكما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصلاة ولا ولا حينما حين قال بال <كبال> بال بال اذا سمعتم, سمعتم التثويب بيب. بالاقامة يعني, يعني باقامة الصلاة اذا سمعتم باقامة الصلاة برضا فاتوها ها... بسكينة ووقاع وقاع. فاتوها بسكينة ووقاع فما, فما فاتكم, فاتكم, فاتكم فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا لما ادركتم فقلوا وما فاتكم فاتمنا أتمنا. أتمنا. اذا امرنا, أمرنا حتى للذهاب الى الصلاة والمسجد, والمسجد, والمسجد بسكينة ووقع, ووقع, ووقع, ووقع كما قلنا ووقع لان المؤمن, المؤمن ليس بسفيه فامرنا بسكينة عدم الإسراع والجري والهرولة لان هذا ينزل من قيمة الرجل ووقاره وهيفته اذا كان يجري وعلم عنه الجري فامرنا النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتينا الصلاة حتى ولو سمعت اقامة الصلاة او ان الامام سيركع فاتها بسكينة ووقار فما ادركت فصلي وما فاتك فاته وايضا قد امر النبي صلى الله عليه وسلم بالوقار والسكينة في الحج اخرى فكما ثبت عن انس رضي الله عنه واسامه بن زيد قال نفر النبي صلى الله عليه وسلم من عرفه ان نفر يوم عرفه بلا مسترفه فسمع صوتا شديداً وزجراً للإبل الناس يركبون ويريدون أن ينظروا إلى مزدلفة من عرف فسمع صوتاً وزجراً شديداً للإبل فصاحب الناس بعد ان امسك راحلته امسكها حتى لا تجري ولا تسرع وقال ايها الناس على رسلكم على رسلكم عليكم بالسكينة والوقاع عليكم, عليكم بالسكينة, بالسكينة والوقار فان البر ليس في اضاع الابل البر يعني الايمان ليس في اضاع الابل ضرب الابل وزجرها. انما البر في السكينة والوقار. اذا فان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالسكينة والوقار في العبادة. العبادة, العبادة, العبادة, العبادة الوقار عبودي لله. وامتبح الله الذين لهم سمت الوقاء. ثانيا كان ذلك خلقا للنبي صلى الله عليه وسلم وامر به. ثالثا فان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالوقار الوقار حتى في العبادات. الحج والطلاة وغيرها. رابعة. رابعة. فان, فإن لصاحب الوقار بغارة بغارة بغارة. هيبة, هيبة, هيبة ومكانة, ومكانة, ومكانة وتكريم جعله بغارة. الله سبحانه وتعالى للشهيد يوم القيام. والقيام. مكافأة له فكما ثبت عن النبي صلى الله, الله, الله عليه وسلم ان للشهيد خمس قصال اذا هو قتل في سبيل الله منها انه يغفر له ذنب عند اول قطرة من دمائه يغفر له ذنب ومنها ان له من الحور العين من الحور العين ومنها انه يشفع في, في والدين. والدي ومنها, دي دي. ومنها دي دي. انه يوضع, يوضع على رأيه داج الوقار يوم القيامة. يوم القيامة يوم يوم يوم يوم الوقار يوم القيامة قال النبي صلى الله عليه وسلم وان الياقوت منه خيرا من الدنيا وما علمه. الياقوت من هذا آل التاج تاج الوقار الذي جعله الله صحيح. على رسم الشهيد يوم القيامة ده كرامة الدهر. من قدم نفسه رخيصه في سبيل الله في الدنيا كافاه الله بالوقار يوم القيامه نعم ايها هذا بالنسبه للوقار في الشريعه طيب طيب طيب ما هو هو المكافاه من الله سبحانه وتعالى لصاحب الوقار في الدنيا ايضا, أيضا, أيضا, أيضا. الدنيا. في الدنيا ما لصاحب الوقار في, الوخار في الدنيا. الدنيا ما هو وضعه اذا كان, كان. اجتنب السفاهة, السفاهة وحافظ على الوقار والهيبة, والهيبة. ما, له ما له في الدنيا اولا في الدنيا له سمت حسن وسمة طيبة ونور في الوجه يومكي الله تعالى فيما هم في وجوههم من اثر السجود قال عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الايه فيما هم في وجوههم يعني دمت حسن اي وقار على وجوههم في الدنيا. وليس معناه زماهم في وجوههم في تلك العلامة السوداء في جبهة الرجل. هذا مفهوم غلط. فان المرأة التقية التي تصلي لا يخرج لها هذه العلامة. فليست هذه العلامة هي الثمى التي ارادها الله سبحانه وتعالى في هذه الاية انما الاية تقصد معنيين المعنى الاول في الدنيا وهو الوقاء والسمت الحتم والمعنى الثاني في الاخره هو نور نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم هذه هذه هو النور الذي يكون في الوجه يوم لا نور على الصراط ويوم ان تكون الظلمه عند الجسر فهناك تضيء نجوم اصحاب الوقار والثمت الصالح الذين اتقوا ربهم في الدنيا دنيا دنيا دنيا وكانوا يسجدون ويحافظون على الصلاة وشعائر النتيجة في الدنيا مكافأ وبالاخرة مكافأ. في الدنيا انه صاحب وقار وسنت حسن. وقار بين الناس وهيئة وهيبة. هذا هو سماهم في وجوههم من حثار السجود. وليس معناه كما كل انفاء. ليس هو, هو المقصود بتلك البقعة في السوداء في جبهة الرجل. فانه من السهل ان يصنعها. ومن السهل أن آل يس عند العالم حتى يظهر ويبدو للناس كأنه رجل صالح. ليس هذا هو المعنى المخصوص من هذه الاية كما فهم بعض النحو. اذا من اول الثمرة والمكفاءات التي يكافيها ربنا سبحانه وتعالى لأصحاب السمت الصالح والوقار والسكينة هو ان يجعل سماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك في الدنيا والأغرب كما قلنا. وما المكافاه الثانيه لاصحاب الوقار والسلوك الصالح, والسنق الصالح هو, هو, هو, هو ان يجعل ويلقي محبه الناس لاصحاب الوقار والعكس بالعكس نسبة للسفير السفير. السفير. لا تجد لا له محبة, محبة, محبة عنده. السفير الذي يكثر الضحيك والمساح, والمساح والذي يتحش بالقول لا هيبة, لا هيبة له وسط, وسط, وسط النحو. انما الهيبة والوقار لمن اطاع الله. الوقار لمن عبد نفسه لله عز وجل. ولذلك في الحسن الذي رواه البرمزي في سنمي من ارضى الله بصخة الناس. ارضى الله عنه ورضي عنه. يعني لو كان محمد فرضى الله سبحانه وتعالى فلا يهمه سخط الناس <تصفيق> أصلاً, أصلاً, اصلا كانت عنفاس رضى الله ويرضي عنه <تصفيق> على ليه لانه عبد نفسه لله وكان له ثمت ووقار بين الخلق كانت المذاه احترام الخلق له وحبهم له والعكس صحيح ومن ارضا الناس فسخط الله اسخط عليه ناس, ناس. صحيح عد. صحيح صحيح عد. عد. يبقى لا يحق له عد. اي مقصود. ان كان هو يريد ان يصل, إلى, يريد. محبة أن يصل, يصل إلى, إلى, الى محبة الخلق بصخف الجبار سبحانه سبحان لا يصل ابدا الى رضا الناس ولا الى رضا يفقد كل شيء. اذا فالوقار والسكينة عبودية لله عز وجل تجعل صاحبهما. له سمت الحسن كما قلنا وله رضا عند الله عز وجل وعند الخلف. ثالثا من السمرات الوقار والسكينة هو ان يكون صاحب هذا السمت طي طي له احترام ومكانة عالية في القول. وكلمة كلمة مسموعة. موعة. موعة. موعة. موعة. كلمة, كلمة اذا كلمة تكلم موعة. سمعه القول. يقال هذا رجل محترم. محترم يعني له وقاع. له سمت حسن. يرضى الناس بتحكيمه ويرضون بخلقه ويقتدون بفعله. فهو ذو قدوة حوتنا. يقال و... الناس به. وافضل من نقتدي به. بقى بقى النبي صلى الله عليه وسلم بقى بقى والانبياء بقى قبل قد كان لكم في رسول الله اسوة حتى في كل شيء وقت كان صلى الله عليه وسلم, وسلم دو قارب ويعطي من الحيبة ما يهابه العدو قبل الصاحب القريب. نعم وهكذا صاحب الوقال والسمك الحمد. رابعا فان الوقار والسكينة. مما انها عبودية لله وطاعة. فانه يترتب عليها نصر في الدنيا. على الاعداء. لو ان الامة اجمعت عليها وكانت لها سمت صالح فانها تكون سببا في نصرها ورفعة الامة في الدنيا قبل الان. كيف هذا? لبت في صحيح قال انا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد قد يعني من الانبياء جعلت هي الارض مسجدا وطهورا كل الارض مسجد وطهور للمسلمين يصلون في اي مكان بخلاف الامم الاخرى واحلت لي الغنائم ولم احل لاحد قبلي قبل. لم تحل الغنائم لاحد من الانبياء الا النبي صلى الله عليه وسلم ونصرت بالرعب مسيرك شه شه نصرت بالرعب الرعب اللي هو الهيبه الهيبه ايبه عند الاعداء فان الله سبحانه وتعالى يفتح في قلوبهم رهبة لانتم اشد رهبة في قلوبهم من الله الرهبة وتلك الهيبة هيبة. هيبة. هيبة. هيبة. هيبة. نتيجة هذا الوقار الذي يعلو سمتكم, سمتكم, سمتكم, سمتكم, سمتكم من الخرب من, من الله صلى الله عليه وسلم فانه سمتناه كلما سمتناه كان الرجل قريبا من ربه كان له سمت حسن وهيبة ووقع وقع. وقد ثبت في حديث سعد رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهل تنصرون الا بضوع هل تنظرون الى اصحاب الضاع المستضعفين الذين لا شوكه لهم ولا كبر ولا غطره انما يعلوهم الحياء ويعلوهم الوقار والسكينه بطاعه الله عز وجل انما هذا من اعظم الاسباب لنصر المسلمين على اعدائهم اخوتي الكرام ما احوجنا الى هذا الخلق العظمه خلق الوقار والسكينه والهيبه لهذه الامه امه بعد ان ضاع غالبا فما الذي اضاع الوقار في الامه أم. أم. أم. ما الذي, ما الذي اضاعها وجعل الامة لا هيبة لها. لها. لا في الداخل لا ولا, في ولا في الخارج. ما الذي يذهب الهيبة والوقاة? انها اسباب كثيرة. نذكر بعضا منها. اول اسباب ذهاب الهيبة والوقاة. هو كثرت الضحك ضحك ضحك كثرت الضحك امه ناتون لا هي لا تبحث الا عن الضحك ضحك مسرحيات وافلام وذكت حياتها تصهر ساعتين كاملتين او اكثر على الضحك خثا يقف يضحك الناس وهم هم يضيعون الساعات ضحكا وكهكهة هذا يذهب الحياة ويذهب الوقار والهيبة بلا شيء ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال وياكم وكثرة الضحك فان كثرة الضحك تميت القلب. تميت القلب اذا مات القلب ان طمس الوجه فلا وقار له لا هيبة. تخيل, تخيل رجل, رجل سفيه يقف, يقف على حشبة, حشبة المسرح, المسرح, المسرح او يصور أو له في يقف ليضحك القوم يوم فيلون يوم وجهه, وجهه, وجهه, وجهه او يلفي ثيابا مبزقة, يلبس مبزقة او طويل جانب منها وقصير اخر او يفعل في نفسه الافاعين في عينيه وانفه وادنه حتى يضحف القوم هذا سفيه مردود الشهادة عند العلماء وهذا المفروض يحجر عليه شرعا وايضا كل من يتفرج عليه ويقضحك ويتمايل من الضحك قد امات الله قلبه من هذا الضحك ويقول زعما علم علم القلب لا حياء ولا ادب مع الله يا عم الشيخ احنا لو عدنا قرآن على طول احنا لازم نضحك, أحنا أحنا أحنا نضحك أحنا شوية. بعضهم يا قلت. هل احنا قلنا انك تقرأ قرآن الارباع وشيء العام? النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحك. كان يضحك. لكن لكن بهذا الشكل. وبهذا الشكل مستحيل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح. يمزح وما كان يمزح, يمزح الا صلح. <تصفيق> كان صادقا. ما كان يكذب. ولذلك من <تصفيق> <أن> الاسباب <تصفيق> التي تضيع <طبيعي> الهيبة والبقار <تصفيق> كثرة الضحك <تصفيق> والكذب. <تصفيق> والمزاح بباطنة. كل دون استمعوا دو دو دو دو تذهب دو دو دو دو دو الهيبة. تكذب لتضحك القوم. وما اشد عقوبتها. الذي يكذب ليضحك النار. المفتري الذي ال يطعن في اقوام. ويجم الاخرين. عشيد يضحك. النكت. النكت, النكت نكت اللي بيطلعوه. يطلعوا نكت على اقوام. وينزحوه لك ده ما نضحك عن شيء. مش حقيقة ده كده ماسه. ماسه, ماسه. دعنا احنا نضيع وراء. هذا يذهب المرؤة. ويذهب الحياة. ويذهب الوقار والهيبة. ويجعل صاحبه سفيه مرضو للشهادة. الذي يقوم بالطور ده انسان مرضو تشهادته. اما المصيمة ان الامة لا تستطيع ان تتخلص داء دا دا دا وصرطان فشى في جسد الامة لا تستطيع. لو قلت يا رجل كيف تمنع نفسك انك تتفرج على المسرحية? ولك لا. ولك لا. ليه? ادمان? اه ادمان. مشي في الدم. مشي في الدم. يبقى اذا مصيبة. مصيبة يوما يصبح حياة المسلمين سفاحة. ولما سفاء. قل حياؤهم وقلت هيبتهم. ثم انظر ماذا سيحدث بعد قليل. لمن ضاع حياؤه وهيبته ووقعه. بعد قليل تتبين العين. من اسباب ضياء الوقار والسكينة والهيبة. من اسبابها التهجم على محارم الله عز وجل لا, لا, لا شك ان الله سبحانه وتعالى عالة يضع الهيبه في, في, في وجوه اولياء واهل طاعه سواء كانوا عامه او, علماء, أو علماء, علماء, علماء والمصيبه الكبرى اذا كان العلماء علماء علماء لا, لا يحترمون انفسهم بطاعه يتكلمون بما لا يفعلون يقومون او يقومون بدروس وموعائم ولا يطعبون. اتأمرون الناس بالبر وتمثون انفسكم. وانتم كتون الكتاب. يا ايها الذين امنوا. لما تقولون أتنسونا. ما لا تفعلون. جبر مقصد عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. الذين يأمرون الناس بالبر ويرثوا انفسهم. لا يمكن ان يقتدى به. ولا هذا فيه, فيه? لا وقال. ان اهل الكتاب اهل الكتاب وغيره تجد علماؤهم علماؤنا احترموا لهم هيبة ولهم, ولهم مكافة ايه السبب ان احنا علماء نا من هم شهادين في نفسنا يعني انت لو رأيت عالما جليلا كبيرا لا تجد له مهام الا القليل شيء القليل ما ايه السبب بينما اهل الكتاب تراهم يقبلون عيديهم لعلمائهم ورغبانهم واحبارهم يجلونهم لو قال الرجل فيهم حولا لا ينزل لا, لا بدعهم مهما كان الرجل له مكانا لانه هؤلاء احترموا مكانهم احترموا, مكانه. احترموا حتى ولو كانت عقيدة فاسدة حتى لو كانت عقيدة فاسدة ضال الا انهم يحترمون هذه العقيدة ويلتزمون بالشريعة عندهم فلما كان رؤساؤهم وقراؤهم. يجلون شريعتهم. التفرج على ال الصة والمشارة في كثير كثيرك في الأاباش وغ هل ترى رجلا المشط يحترم تر نفسه تربي. يرقص الس في حرة وينزل مع الرزين والاض ييد ح ويندي يدي دا رجل مستحيل حيل لا وقره ولا هيبة. حيبة. هيبة. حيبة. هيبة. مستحيل حيل. يقول هذه ايدا. بليلة, بليلة, بليلة واتعدة عشر. ما هيش معزية من اي من اعدة. اذا كان تعدت عنك ما تجعدت خالف. خالف. خالف. خالف. خالف. لا تدري ما هي من نزان. ممكن نزانها يوبي دنياك ولا سورة. نعم نعم كيف يكون المصار لمن يرقص ويغرق ويغني يطلع. ويطبل ويدمر والغناء ريح السقيطان وقرانه خبيث ومن يستمع الى الغناء فهو السفيه والمغني مخلف كما قال الائمه والعلماء ولا غاء للقرار الائمه يومئذ نحن. قال لا. لا, لا. ما الكثير? إيه محك محك إيه محك إيه إيه ولكن غساء كغساء السيد. غساء. غساء. غساء. غساء. غساء. غساء. غساء. غساء. حلوه حلوه قال حب الدنيا وكراهيه الفت حب الدنيا وكراهيتها هو هو هو حب الدنيا انت بتطوع الدين على هواك ما انتش عايز حاجه اسمها حرام خالص كله عايز هوا هوا هوا ما دي الشريعه يعني ايه شريعه لكل جعلنا من من من منكم من شرعتا ومن هاجه عبوديه دي بقى ازاي عبودية. عبوديه بغير امره نهي بغير فرائض ونواهي ناهي ناهي دي بقى عبوديه ازاي عايز هاكي احرمه وليك حرام انت هتهدي التشدد اللي يقول لك ايه صلاتك هتبقاش حملة دي فلي فلي فلي فلي يا عم تعال تعال يا عبد على القلب او المتفرج منهم يوجب ربنا غفور رحيم نعم غفور رحيم نبي عبادي اني انا الغفور الرحيم كمل الايه وان عذابي هو العذاب الالي بس بتاخدها بوس وتسيبك بعض الكتاب وتكفرون ببعض. لا لا. متبقاش على طريق طريقه دويل للمصلح وتسكت ما ينفعش تنفعش خد السريع على بعضها تاخدي جزء وتسيب جزء كده اللي على هواك تاخده واللي مش على هواك تبيعوا <تسرق> لا ما انت تبع زي عبدي كيف تكون عبد لله هو العبد عنده اختيار بالنسبه للخالق مالوش خيارات الخالق يقول لك افعل تفعل لا تفعل يبقى ده كده لكن تقول لي لا استنى ادينا فنطك ادور على اللي يعجبني واللي ما يعجبنيش اي عبوديه هذه هذه اي عبوديه انت عارف اذا فعلا فعلا وعباده الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا قاطعهم الجاهلون قالوا سلام عباد الله, الله. عبادة نعم ان الاخلاق ايها الاخوه الكرام معاني كبيره تحتاج الى بيان وتفصيل للامه عشان نرجع نرجع نفسنا فين احنا جايين منين ورايحين ايه ايه المصيبه بشخص المرض ونبين العباد. عشين احنا نقول يا اخوانا اتفق الله رجعوا انفسكم. نراجع انفسنا عشين نشوف من اين اوتينا. نسأل الله عدنا وجه. ان يردنا اليك ربدا جميل. اللهم ردنا اليك ربدا جميل. اللهم افهم دنا ذنوبنا. واسر عفنا في امرنا. وثبت اقدامنا. وانصرنا على القوم الكفرين. اللهم علمنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام المسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين من اليهود والصليبيين ومن اعوانه والمنافقين في ارض العالم العالمين اللهم اهدنا الحق حقا, حقا وارزقنا اتباعه اتباع. واعلمنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه لا. اللهم تو علينا انك لا. انت لا. التواب الرحيم واغفر لنا انك لا. انت الغفور الرحيم